الرفوف أحكم وشوف يا غروف المنتجات الهاء احكم وشو بالعقلينس أصناف كتير مليان المكان فيها لي من صنع الشيطان وفي ايدك انت الاختيار والدنيا اكبر انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات قاطع هذه المنتجات رسائل من القلب للقلب أتمنى أنها توصل وتعرف أنها من قلب مشفق بيحبكم في الله وبيتقرب إلى الله بحبكم واتمنى أن ربنا يجمعنا وإياكم في الدنيا على تعاطي وفي الآخرة على مائدة الرحمن في في الفردوس الأعلى في التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما زلنا نتابع مع حضراتكم المنتجات التي يجب وينبغي على كل مسلم إن هو قطاع إن شاء الله منتج النهاردة منتج خطير جدا بكل أسف هو أكتر منتج منتشر بين الناس في هذا الزمان بالذات هو منتشر من زمان لكن ازداد انتشارا في هذا الزمان زمن الفتن زمن الشبهات والشهوات ربنا ينجينا وإياكم من أي منتج بعيد عن ربنا ويرز منتج يقربنا من ربنا ومن حبيبنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي منتجنا النهاردة أكيد حضرتك عايز تعرفه منتجنا النهاردة هو الكذب وأظن بكل أسف إن الكذب انتشر انتشار عجيب جدا لعلنا نلاحظ ان النهاردة الكذب انتشر تحت مسميات عجيبة جدا من ضمنها الكذب الابيض ومن ضمنها ما كانش يقصد ومن ضمنها مهصل لازم نعمل كده ومن ضمنها اصل لو ما عملتش كده مش هتعرف تعيش ومن ضمنها حاجات كثيرة جدا وكل دوت كل مخالف لشرع ربنا والسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الامين اللي كان قبل البعثة يقال عنه من الكفار مش من المسلمين ماذا تقولون في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وس أنه الصادق والأمين الصدق الصدق يا أخواننا ربنا ناجينا وإياكم من الكذب الكذب أكبر مشكلة فيه إن هو بيزور الحقائق ويقلب بالأمور بكل أسف بيكون سبب في خداع الناس الكذب يكون إزاي يا هل الكذب باللسان فقط بالعكس الكذب باللسان وبالإشارة سواء كانت بالرأس أو باليد واحد بيسألك عملت كذا؟ فبتشاور له بي كده فانت كده كدبت رغم ان انت عارنت وممكن يتشاور يبقى ممكن يكون باللسان وممكن يكون بالاشارة وممكن يكون بالسكوت لو سكت عن حاجة انت عارف ان انت عملتها فعلا فانت كده بتكدب بكل اسف واحنا زي ما قلنا يا جماعة ان اكبر مصيبة بتليت بها الامة بكل اسف هي الكذب لان الكذب بيخلي الموازين مقلوبة ومين اللي اخبر بكده حبيبنا نبينا شفعنا صلى الله عليه وسلم حينما قال في أخطر حديث قرأت للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خدعات اللي احنا عايشين فيها وبالله عليك اسمع الحديث ده بقلبك سيأتي على الناس سنوات خدعات خبألك يصدق فيها الكاذب والله العظيم الحديث ده بيخلي الواحد جسمه يشعر يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروايبضة لك أن تتخيل ان نحن عايشين في زمن ممكن يكون الصادق بيشار إليه ويتقال هو ده الكذاب وممكن يكون الكذاب يشار عليه ما شاء الله ما فيش أصدق منه والخائن يتقال عليه هو ده الأمين والأمين يتقال عنه هو ده الخائن انقلبت الأمور زي ما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتنة كبيرة جدا انتشار الكذب في الأمة بكل أسف تحت مسميات الكذب لبيض وزي ما قلت لك ومشي حالك والدنيا كلها مشي كده ومش هينفع تعيش مع إلا لو عملت كده ولو عشت بصدق مش هتعرف تعيش وسط الناس مين قال هو النبي ما يعيش وسط الناس هم الصحابة معرفوش يعيشوا وسط الناس ضربنا مكن لهم الدنيا كلها بالصدق مع الله سبحانه وتعالى بل اكثر الاعداء دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى بسبب صدق النبي وصدق اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف ايه انواع الكذب الكذب تلت انواع الكذب على الله ادي اول نوع. والكذب على رسول الله أدي تاني نوع والكذب على سائر الخلق ده النوع الثالث أسوأهم جميعا هو الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب على الله زي إيه زي أننا أحلل حاجة ربنا حرمها أو أحرم حاجة ربنا أحلها أو إننا أفت في دين الله بغير علم قال جل وعلا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 أقول ربنا أحل كذا وربنا ما أحلش الموضوع أقول لي إن ربنا أحل لحم الخنزير وربنا حرم لحم الخنزير أو أن أقول ربنا حرم علينا شرب الماء وربنا أحل لنا شرب الماء وهكذا إني أنا أحريم حاجة ربنا أحلها أو أحل الحاجة ربنا حرمها أو إننا أنا أفتي في دين الله بغير علم هذا كذب على الله طيب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أنا أنسب للنبي حديث هو ما قالوش أو أننا أنفي عن النبي حديث هو قاله قال صلى الله عليه وآله وسلم ما عليه كما في الحديث الذي رواه البخاري ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ودي رسالة لكل يا جماعة بالله عليك أخويا اللي بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى إيه اللي يخليك تستعمل البضاعة المسجاة اللي يخليك تستعمل البضاعة الرضيئة إن أنت تجيب للأمة وتجلب لهم الأحاديث الضعيفة والموضوع والمناكير والأشياء دي كلها ثم تعرضها على الأمة وعندنا من الصحيح والحسن الثابت عن رسول ر الله ما يكفينا ليه؟ ما نتعب شوية ونتحر ونجيب للناس وننقح والحمد لله ربنا كفانة مؤنت هذا الموضوع أن علماء الأمة اللي ربنا يصر لنا الحمد لله يعني جيشوا كل طاقتهم من أجل تنقيح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان من آخر هؤلاء الجهابزة الأفاضل عالمنا الفاضل الجليل الشيخ الألباني رحمه الله رحمة وسعة اللي ليه كتب ما شاء الله وضحت الصحيح من الضعيف مش هتتعب كتير هتفتح الكتاب وتنقل الحديث التي ستتكلم بها في المحاضرة أو في الدرس أو في الخطبة ربنا يكرمني وكرمك إوعى تكذب على النبي ومن كذب عليا متعمدا فليتبوأ مقعده من, من النار والنوع الثالث هو الكذب على الناس حبيبنا صلى الله عليه وسلم أصدق الناس الصادق الأمين الذي شاهد له الأعداء قبل الأصدقاء والغرباء قبل قبل الأقرباء صلى الله عليه وسلم النبي يحذر الأمة كلها من الكذب قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي روى مسلمنا عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرص صدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور حاجة مصرر حاجة فإن الكذب يهدي إلى الفجور أنا عايزك بالله عليك اسمع كلام ده بقلبك عشان فعلا محتاجين كلنا نقف وقفة يعني وقفة كبيرة جدا مع نفسنا إن احنا نقول كذب لا لا يمكن أقول كلمة واجدب على الناس لا يمكن أجدب على ربنا لا يمكن أجدب على نبي صلى الله عليه وآله وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقال صلى الله عليه وسلم كما, كما روى عنه الحسن ابن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت أو حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدقة مؤننة وإن الكذب ريبة الله أكبر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع لأني أكيد بيسمع الكذب والصدق في نفس الوقت فإذا حدثت بكل ما سمعت يقينا أكيد هتوقع في الكذب أحيانا تسمع واحد بيقول لك خبر معين أو إشاعة معينة هو أتحدس الناس بالكلام ده قبل ما تتأكد لأنك لو حدثت بكل ما تسمع فأكيد هتقع في الكذب اوعى اوعى تقول حاجة إلا ما تتأكد منها يقول صلى الله عليه وسلم حديث مرعب جدا جدا حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي بيوضح أن فيه علامات معينة توضح لك ان الإنسان ده منافق أي نعم هو نفاق عملي ما هوش نفاق اعتقادي لكن برضه في النهاية يسمى منافق قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة أول حاجة إذا حدث كذب إذا حدث كذب لما يجي يتكلم بيكذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان تلت علامات من علامات المنافق من ضمنها من ضمن العلامات دي أنه إذا حدث كذب وفي بعض الناس بكل أسف النبي دع عليهم لكل أسف دع عليهم اللهم بيألفوا كلام عشان يدحكوا الناس يعني بيألفوا بيجذب على الناس عشان يدحكهم قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بإسناد حسن أنه قال ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له الله أكبر ده الموضوع خطير على ده النبي بيدع على, على اي انسان بيكدب النبي بيقولك ان الكتبه هيوصل للفجور والفجور هيوصل للنار النبي بيقولك اوعى تكدب لان دي علامة من علامات النفاق خد بالك واحذر طب تعال نشوف حصارات الكذابين في الدنيا والاخر هيحصل لهم ايه ثلاث عقوبات في الدنيا وعقوبة في القبر واربع عقوبات يوم من قيامة. ايه اللي يحصل لهم خد بالك اخوة وحبيبي حبيبي الكلام خطير والكذب خطير جدا لازم نتوب اللي لادي من الكذب ولا يمكن نكذب بعد النهاردة لا يمكن ما فيش حاجه اسمها كدبه بيضه وكدبه سودا الكذب كل واحد وانا هقول لك في اخر الحلقة ايه هي مباحات الكذب لكن يعني سبحان الله لازم نعرف الاول ايه العقوبات اللي ممكن تحصل لأي انسان في الدنيا يكذب اول عقوبة او مثلا عقوبات في الدنيا اول عقوبة في الدنيا انه هيكتب عند الله كذابا وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا بالله عليك مش هتبقى مكسوف من نفسك لما يبقى أنت مكتوب عند ربنا في السماوات السبع فلان الكذاب ترضاه لنفسك أنا مرضها لكش الحاجة الثانية أنه هيدخل في دائرة المنافقين آية المنافق الثلاث إذا حدث كذب ثالث حاجة, حاجة ان نبهد عليه لقد دع النبي صلى الله عليه وسلم على من كذب قال ويل الذي يحدث القوم ليضحك القوم, القوم ويل له ويل له تعال نشوف ايه العقوبات التانية اللي هتحصل للي بيكذب هيحصله في القبر هيحصله يوم اليامة تعال نشوف كل دوته لكن بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخوي وحبيبي والله بكلمك من قلب موجوع بيحب لك الخير يتمنى لك الخير إن أنا بقول لك خايف عليك اوعى في يوم الآن تجذب اللي يكبرك إنك تجذب ما بيجذبش إلا الإنسان اللي خايف إنت خايف من مين اوعى تخاف إلا من ربك سبحانه وتعالى ووعى تشغل قلبك بغير الله سبحانه وتعالى خليك صادق خلي أسوتك هو النبي لقد كان لكم في رسول الله فيه ر من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قلنا إن في عقوبات كثيرة تحصل للإنسان اللي بيكذب في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ثلاث عقوبات في الدنيا. أول حاجة هيتكتب عند ربنا ان هو كذاب. تاني حاجة هيتكتب إن هو من المنافقين. آية المنافق الثلاث إذا حدث كذب. والحاجة الثالثة ان النبي هيدع عليك. ترضى إن النبي هيدع عليك. والله أنا مرضاها لك. إن النبي حبيبك بدل ما يدعيله كذا عليك أدي ثلاث عقوبات قمد أو أو في الدنيا العقوبة اللي هتحصل في القبر عقوبة عجيبة جدا. ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن سمر ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه أنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتعثه ملكان في الرؤية فرأى عذاب القبر لبعض الناس بصورة عجيبة جدا وبشعة جدا فمن ضمن صور عذاب القبر التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام صورة الكذاب الذي يعذب في قبره صورة الكذاب إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا يعني انطلق مع جبريل وميكائيل قال فأتينا على رجل مستلقن على قفاة رجل نايم على ظهره وإذا بآخر قائم عليه بكلوب أو بكلوب الكلوب أو الكلوب هو حديدة معكوفة متنية كده وخبالك فيأتي على شطقه على فمه ويقوم أغطى شطقه لحد قفاه كما ورد في الحديث فيشرشر شطقه حتى قفاة خبالك من الفم لحد منطقة القفة ثم من المنخر من الأنف إلى القفا ثم من العين إلى القفا ثم يتجي إلى الناحية الأخرى فيشرشر الفم إلى القفا والأنف إلى القفا والعين إلى القفا فإذا عاد إلى الجهة الأخرى وجدها أصبحت سليمة فيشرشرها ثم يتجه إلى الجهة الأخرى فيجدها سليمة فيشرشرها هذا عذاب إلى يوم القيامة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام قال ما هذا الرجل؟ فقال له جبريل في آخر الحديث قال وأما الرجل الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة يا رب سلم سلم يعني اللي بيكذب في القبر يجي, و... يجي ملك مخصوص يفضل يقطع فمه من الفم للقفة ومن الأنف للقفة ومن العين للقفة ويروح النحية التانية يفضل يعمل فيه كده لحد يوم القيامة ايه ده الموضوع صعب والله صعب مش بقول لك حديث من القلب والله العظيم خايف عليك انا مش عايز اقول لك كلام يزعلك مني تقول الله واش شيخ بقى جايبا يعقدنا من حياتنا مفيش لا كذب ولا غيبة ولا نامي يعني ما نعرفش حتى كده نفوق شوي فوق بالخير وبالطاعة وبتسم وتحك وافرح بدنيتك وافرح بطاعتك لله وافرح بقربك من رسول الله مش بالكذب ومش بالكتب أخوي وحبيبي يبقى قدامك فراخ وحمام وبتاعه وتيجي تقول لي أنا عايز كل حاجة محرمة خنزير ليه ما قدامك الخير وقدامك الحلال كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والطيبات من الرزق ما بدل ما قول الكذب ما قول الصدق ما بدل ما, ما بدل ما اغتاب الناس ما أشكر الناس ما بدل ما نم واسع بالنميمة ما أسعى بالإصلاح بين الناس وأحب بالناس فيها وأحب بالناس ربنا يجمعنا وإياكم على الخير إيه العقوبات اللي هتحصل بقى للكذاب يوم اليامى قلنا ثلاثة في الدنيا واحد في القبر كفال في القبر والله العظيم كفاه لوحده. وأربعة يوم الإيامة أول عقوبة يوم الإيامة حديث رواه مسلم أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كان من بينهم ملك كذاب ان الملك اللي, اللي خليه يكذب هو محتاج يكذب اللي بيكذب ده خاف طب والملك ده خاف من ايه ده بإشارة منه بيغير الأمة كلها وبيعمل له وعايزه وبيسن القوانين اللي هو عايزها ليه فكان ليس له عذر في أن يكذب يمكن مثلا عايز ينجو من عذاب او انت ده ملك فمزة يبقى هذا أول شيء إنه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكي وله عذاب أليم أذ أول عقوبة يوم الأيام العقوبة الثانية ينادى عليه أمام الأشهاد أمام الكون دا كله أمام الإنس والجن والملائكة في يوم الأيام في يوم المحشر في أرض المحشر ينادى عليه بأنه هو كذاب حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدني المولى عز وجل عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستر حديث النجوان ثم يقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا يقول بلى يا ربي وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ويعدد عليه كل ازنبه أثم حتى يظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول لهم قد سطرتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين يتقال الكلام دوت لللي كذب على ربنا واللي كذب على نبينا واللي كذب على الناس يتشاور عليه يوم الإيامة ويتقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هيبقى لي منظر محدد هيبقى ليه منظر محدد وعجيب جدا جدا ايه هو قال جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة يا رب يا رب بيد وجوهنا يا رب المشاهدين جميعا يوم ما نعرض عليك ويوم ما نقف بين يديك يا أرحم الراحمين تخيل حضرتك لم واحد يوم القيامة هو كان في الدنيا أبيضان يعني خضر وشكله جميل وشعره أصفر يجي يوم الجمعة وش اسود ليه ويوم القيامة طار الذين كذبوا على الله وجوههم مسود أليس في جهنم مثلا سبحان الله إزاي الإنسان إن يوصل لمرحلة إنه يفضل يقضي بيقضي وما تبشي قبل ما يموت ويبعث يوم القيامة كذبا ويبعث وجهه أسود والنبي صلى الله عليه وسلم وضح العقوبة الرابعة إن هذا الإنسان بعرض نفسه للنار حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم وأهل النار واهل النار خمسة وذكر منهم البخل والكذب من أسباب دخول النار البخل والكذب وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والحديث رواه البخاري آخر عقوبة ان الكذاب هيحرم نفسه من منزلة عظيمة جدا جدا في الجنة النبي قال عنها في حديث رواه أبو داود بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا حتى في المزح لا يجوز الكذب نعم لا يجوز الكذب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح إلا صادقا ما ينفعش أقلف نكت وعمل شريط نكت ومرة واحد عمل كذا وعش أبحك الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث بالحديث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل لهم أخو حبيبي ليه ما تصدقش هو مش ربنا قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هو مش ربنا وضح لك من يوم الشاهدين والأيامة قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم لما تصدقش مع, مع ربنا سبحانه وتعالى وما تصدقش مع الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرص صدق حتى يكتب عند الله صديقا هتكتب في السماوات السبع ان أنت صديق في المرتبة ثلثة بعد الأنبياء والشهداء يبقى مرتبة الصدوقية وما يطع الله والرسول فؤليك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصدقين والشهداء دي المرتبة التانية كمان بعد الأنبياء ربنا يجمعنا أياكم في المرتبة العظيمة دي بعد الأنبياء مباشرة عليكم بالصدق أوعى في يوم من الأيام تجدب تجدب ليه تخلي السنة يتعود على الكذب ليه؟ تخلي ولادك يتعودوا ويشربوا منك الكذب ليه؟ أخوي وحبيبي الكذب لي عقوبات كثيرة زي ما قلت لك ثلاثة في الدنيا واحدة في القبر أربعة يوم الأيام ومنتش قد أي عقوبة من العقوبات دي كلها ربنا يجمعنا وإياكم مع الصادقين يا رب العالمين تعالوا نشوف مصير الكذبين في قصتين نختم بيهم درس النهاردة في عجالة سريعة ولكن بعد ما في عجالة سريعة مباحث الكذب أقول يعني كل أنواع الكذب حرام أقول لك في ثلاثة بس اللي يجوز ان انت تكذب فيهم ايه هم نقولهم بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم انا مش هقول لك نص الحديث لكن هشرح لك الحديث ان النبي اباح لنا الكذب في ثلاث حالات كذب الرجل على امراته في الحديث العادي العاطفي يعني يعني ما ينفعش اكذب على مراتي انا معايا باخد 2000 جنيه في الشهر اقول لها انا باخد 500 جنيه لا ده كذب انما يجوز ان انا اكذب عليها في الامور العاطفية زوجتي بتخدمني وبتكرمني وبربي ولادي ومنضفه بيتي وعمل كل حاجة وحصل في نفس الشيء منها اصبحت ما بحبهاش فلكي تستمر العيشه ربنا اباح لي ان انا اكذب عليها بتحبني يا فلان طبعا يا حبيبتي بحبك رغم إن انت ما بتحبهاش لك الكذب عليها في الأمور العاطفية فقط من لأن تستمر الحياة أدي أول نوع النوع الثاني الكذب للإصلاح بين المتخاصمين ليس بالكذاب ده حديث حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا وينشر خيرا النوع الثالث الكذب في الحرب حرب بين دولة إسلامية وبين دولة كافرة واحد من المسلمين يتأثر عند الكفار ويعلم مخازن أسلحة ووقود الدولة بتاعته يروح يقول أسرار دولته لدولة تانية كافرة هذا لا يجوز فيجوز له في هذا الوقت أن يكذب على الكفار من أجل نجاة إخوانه المسلمين وأضاف علماء بعض أنواع الكذب التي تجوز أو نوع من أنواع الكذب الذي يجوز من أجل دفع مظلمة عن إنسان أو دفع ضرر عن انسان إذا كان ذلك سيتحقق يعني بمعنى واحد عنده أمانة واحد تاني ظالم عايز يجي يأخدها منه بالعافية فيجوز له في هذا الوقت أن يكذب لا الحاجة مش عندي لأنه هياخدها منه ظلما وعدوانا أو واحد مستخب عندك من واحد ظالم عايز يقتله فيجوز في الوقت ده أن أنت تكذب وتنكر إنه عندك حتى لا يقتل يعني أباح بعض العلماء أو أو جمع كبير من العلماء هذه مسألة من أجل دفع مظلمة عن إنسان مظلوم فربنا يعافينه من الكذب اللي عليكم لا تجير بسرعة ومش لاح مش هل حقولك طبعا القصتين لكن بالله عليكم نتواعد ايه دفقتكم بالله عليكم ابوس ايديكم اوه عليك من النهاردة قال أحد السلف والله ما تكلمت بكلمة منذ أربعين سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى من النهاردة مقطعين الكذب ما فيش كذب بعد النهاردة إن شاء الله هنصدق مع ربنا هنصدق مع رسولنا صلى الله عليه وسلم هنصدق مع الناس اتقوا الله ويكونوا مع الصادقين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركات Mä shkullin